إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ الله الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Yüköver الليل على النهار وyüköver النهار على الليل وزهضر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خَلَقَكُم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم وأنزل لكم من الأعوام ثماري أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات في ظلمات ثلاث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 ثم إلى ربكم رجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم فيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ظر دع ربه ملبا إليه ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها من فوقها غرف بنيت تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 تُنْبَيَهُ جُفَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اولائك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم بتلين جلودهم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 وَلَقَدْ ضَرَبَ بِنَانًا لِّلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا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 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون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 قُلِ اللَّهُمَّ خَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْبِ لَفَتَدَوَّبِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ ضُرْ دَعَانَ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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم, وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 إنه هو الغفور الرحيم، وأنبؤ إلى ربكم وأسلم له من قبل أي يأتيكم من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِرْبَبِكُم من, مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُم الْعَذَابُ بَعْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ An, "Kula nefsü, ya hasret, ala ma faruttu fi jinn bilahi, ya hasret, ala ma faruttu fi jinn bilahi. Ve in kuntul min al sahirin. Ou, "Kula loo an,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 اعبود أيها الجاهلون ولقد أوعى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبط عملك لئن أشركت لا يحبط عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين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 إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ قَالِ فِيهَا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنة وسلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة نتبوء من الجنة حيث نشاء